إ ن ه م فتيتنا م ن و ا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض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 وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يومنا وبعض يوم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 فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا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 دونه من دونه م ولي ولا يشرك في حكمه أ ح د ا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته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 أ و ل ئ ك لهم جنات عدن تجري من تحتهم ل ن ه ا ر يحلون فيها من س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا, خضرا من ذهب سندس و ي س ت ب ر ق متكئين فيها على ل رائك نعم الثواب وحسنات مرتفقا وضرب لهم مثلا ل رجلين جعلنا ل أ ح د ه ما جن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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن ا ل س ا ع ة ق ا ئ ك م ان ك ن ر د د ت إ ل ى ربي ل أ ج ك ن ك م لا تتعلمون ا ن ل س ك م ا ب ه وهو يحاوره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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا الا بئس كان من الجن فسق ف عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا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 قال سنيئا إ ذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا أ ن تاتيهم س ن ة الاولين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 ومنظم ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إ ِ ن َّ ا جعلنا َََْ على ََ قلوبهم ُُُِِ أ َ ك ِ ن َ ه لن يفقهوه ََُْ وفي اذانهم َِِْ وقرا َ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 واذ قال موسى لفتاه لا أ ب ر ح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حكبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 أ ه ل ق ر ي ة استطعما أ ه ل ه ا فابوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض ف أ ق ا م ه قال لو شئت لت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 ل س ا ع ي ب ه ا وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك ياخذ كل س ف ي ن ة غصبا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 اتخذوا عبادي من دوني أ و ل ي ا ء إ ن ا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بلاخسرين أ ع م ا ل ا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 وَلِقَائِهِ ب موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه ق ي م ة وَزْنًا ك ج ز ؤ ه ن م بِمَا كَفَرُوا اتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي ه ز ؤ ا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا